وسلم. وشر الأمور محذثاتها وكل محذثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العظيم أن يجيرنا وإيكننا من عذاب النار نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه اللحظة الطيبة مباركة وفي هذه الجمعية المباركة وينبغي أن نعلم أن من حكمة الله تعالى في خلقه أن فضل الأزمان والشهور بعضها على بعض قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. من حكمته سبحانه أن اختص بعدها بمزيد حرمة وعناية فجعل بعضها أشد حرمة من غيره. فمن ذلك الأشهر الحرم فقد حذر الله عباده وجعل تعظيم شعائه تعالى من تقوى القلوب فقال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما جعل تعظيم حرمات الله خير للعباد عند ربهم كما قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وإن من توفيق الله جل وعلا للعبد أن ييسر له الهداية ويسهل عليه الطاعة طاعة الله وطاعة رسوله قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا فمن النجات أي استمساك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال سبحانه فإما يأتينكم من نهود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 وهذه النفحات الربانية من رب غفور رحيم جل جلاله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام ذهركم نفحات نفحات هبات ربانية عطاء فاغتنم فتعرضوا له فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبداً. فلا تشقون بعدها أبدا إذن كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن شهر المحرم فضائل وأحكام إذن فشهر الله المحرم واحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كاف، كما يقاتلونكم كاف، واعلموا أن الله مع المتقين أن الله مع التقيين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يحتمل أن الضمير يعود على الاثنى عشر شهرا وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد وأن تعمّر بطاعته ويشكر الله تعالى على منّته بها وتقييدها لصالح العباد فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان بين جمادى وشعبان إذا شهر المحرم هذا والذين عيشوا هذه الأيام له فضل عظيم حتى عده بعض السلف أنه من أفضل الأشهر الحرم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أي أفضل قال الحسن وغيره أفضلها شهر الله المحرم ورجح طائفة من المتأخرين خرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الأشهر خير وأي الأشهر أفضل فقال خير الليل جوفه جوفه وأفضل الأشهر الذي تدعونه المحرم وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفضل الأشهر محمول على ما بعد رمضان طبعا على ما بعد رمضان طبعا وإلا فأفضل الأشهر وشهر الصيام شهر رمضان مما يدل على أن على فضله أن صيامه أفضل من صيامي أفضل الصيام بعد رمضان فقد جاء في صحيح مسلم عن إبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفضل الصلاة بعد الفريضة وفضل وفضل الصلاة عفوا وفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة الليل وهذا الحديث دليل واضح على فضل صيام شهر الله المحرم كما قال الإمام النووي رحمه الله فإن قيل في الحديث إن فضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم فكيف أكثر الصيام في شعبان كان عسلم يصوم شعبان حتى لا يقال أنه سيفتر فلماذا هذا الشهر هو أفضل من شهر شعبان فالجواب كما يقول إمام نوي لعله لم يعلم لعله لم يعلم لعله لم يعلم, لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض فيه أعذار أعذار تمنع من إكتار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما بل هذا الشهر أضيف إلى الله جل وعلا حتى سمي شهر الله وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون فيه اجتهاد كبير وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى إذا الصيام مضاف إلى الله جل وعلا وأضيف هذا الشهر إلى الله تعالى قال القائل شهر الحرام مبارك ميمون والصوم فيه مضاعف مسنون وتواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند ملكه مخزون إذن من فضل هذا الشهر أن فيه يوم عاشراء فيه يوم عاشراء الذي حصل فيه نصر مبين لأهل الإيمان وأظهر الله فيه الحق على الباطل حيث نجى فيه موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون وقومه فهو يوم له فضيلة عظيمة جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد من مدينة فوجد اليهود صياما يوم عشوار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق, وغرق, أو وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله تعالى فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى صامه وأمر, وأمر بصيامه صامه وأمر بصيامه والحديث متفق عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرص الصيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عشراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان وهذا الشهر يعني شهر رمضان جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام فلما فرض رمضان ترك يوم عشراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه يعني أن صوم عشراء كان فريضا كان مفروضا على المسلمين لكن لما جاء رمضان صار صيام عاشوراء سنة لم يعد فريضة كما كان. فالحديث دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون يوم عاشوراء وأنه يوم مشهور عندهم وأنهم كانوا يصومونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا واستمر على صيامه قبل الهجرة. ولم يأموا الناس بالصيام وهذا يدل على قدسية هذا اليوم وعظيم منزلته عند العرب في جاهلية قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسترون فيه الكعبة يعني يقومون بتغطيتها كما في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عشراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تُستوى فيه الكعبة والحديث أخرج البخاري ما حكم صوم يوم عاشوراء صوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر بعد هجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة وهي السنة الثانية من الهجرة حيث فرض عاشوراء في أولها ثم فرض رمضان بعد منتصفها ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في السنة العاشرة على أن يصومه مفادا. بل يصوم قبله اليوم التاسع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما هو فضل صوم يوم عاشوراء؟ وينبغي للمسلم أن لا يفرط في هذه المناسبات وأن يضيعها فهو في حاجة إلى حسنة من الحسنات لعلها ترجح كفته غدا يوم القيامة في صحيح مسلم من حديث أبي قتاد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية لكن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وراء يكفر سنة ماضية ما المراد من هذا؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموعة حديث تفيد هذا المعنى ومنها حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مئين مسلم تحضوه صلاة مكتوبة فيحسن ضوئها وخشوعها ووقوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم تؤتى كبير وذلك الدهر كله وعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر قال الإمام النووي هذا هو الأصح المختار أنه يكفي كل الذنوب الصغائر وتقديره يغفر الذنوب إلا الكبائر ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب فضله على هذه الأيام فعن بن عباس رضي الله عنهما وسئل عن يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني شهر رمضان ثالثا أنه اقتداء بنبي الله وكريمه موسى عليه السلام وشكر لنعمه الله بإنجائه المؤمنين وإهلاك الكافرين رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم المدينة ورأى اليهود تصم هذا اليوم وأخبره بأنه هذا اليوم نجى الله فيه موسى من فرعون وأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم وصامه وأمر بالصيام، فصامه وأمر بالصيام. من فضلي كذلك، من فضلي هذا، من فضلي عشواء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون فيه يصومون فيه سبيانهم ها يصومون فيه أبنائهم سبيانهم ففي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غذات عشراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائماً فليتم صومه ومن كان أصبح مفتراً فليتم بقية يومه فقلنا بعد ذلك نصوم ونصوم سبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف فإذا بك أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الافطار. والحديث متفق عليه الحكمة من صيام عاشوراء ما هي الحكمة من صيام عاشوراء تبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة كما قلنا فراء اليهود تصوم هذا الشهر تصوم هذا اليوم الحكمة من صيام عاشوراء وشكر الله عز وجل هذا من الشكر العملي لله عز وجل أن نصر عبده ورسوله موسى عليه السلام على فرعون وقومه وتأسياً بنبينا صلى الله عليه وسلم في الصرام لهذا اليوم والله تعالى أعلم إن هذه الحكمة من الصرام عشرة شكر لله أن نجى موسى وقومه من فرعون وأهلك فرعون وقومه كذلك نصومه تأسيا واقتداء بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم استحباب الصيام تاسوعا يستحب للمرء أن يصوم تاسوعا يعني ماذا اليوم تاسع مع العاشر لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاخ وأخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشرة ونوى صيام التاسع, التاسع ونوى صيام التاسع وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع لكنه توفي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني أنه مشروع النصوم التاسعة والنصوم العاشر نعم ما الحكمة من استحباب صيام تاسعاء الحكمة أولا مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر يعني اليهود يصومون العاشر حتى نخالفهم في هذا الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء كانت تقوم به اليهود إلا وكان يخالفهم صلى الله عليه وسلم ويأمرون بخلافه، لهذا حتى على صوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود الذين يقتصرون على العاشر كذلك أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده ذكرهم الخطابي أخرون إذن من الأفضل أن يصام التاسع والعاشر ثالثا الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر حتى وإن كان يعني يوم العاشر فيه خطأ أو كذا فصيامنا للتاسع قد يصير محل العاشر فنكون تفادينا الخطأ في نقص الهلال وأقوى هذه الأوجه يعني أقوى هذه الدلائل هو مخالفة أهل الكتاب قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله في عشراء لإن عشت إلى قابل لا لأصوم النتاسي وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث لان بقيت إلى قابل أصوم النتاسع ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه ألا يقتص عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا وإما مخالفة لليهود والنصارى إما مخالفة لليهود والنصارى إذن في هذا تكون مراتب الصيام عاشرة وأفضلها وصيام أولها أولها صيام التاسع والعاشر صيام التاسع والعاشر والمعتبة التانية صيام الأول صيام التاسع والعاشر والمعتبة التانية صيام التاسع مع العشر ولذلك قوله كما قلنا لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع المعتبة التالتة صيام العاشر صيام اليوم العاشر نعم إذن على كل حال بعض العلماء كرهوا أن يصام العاشر لوحده أو إفراد يوم عاشوراء بالصيام ولهذا استحبوا أن يصام معه اليوم التاسع ولهذا تأسيا بنبينا وحبيبنا الذي لو عاش لصام يوم التاسع والعاشر إذن هو قرر هذا الأمر قبل وفاته، فنحن سنتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم ونغتنم هذه الفرصة ونصوم إن شاء الله تعالى التاسعة والعشرة بإذن الله جل في علاه. كما تعلمون جميعا في هذا في هذه الأيام يعني أيام العاشر أو في يوم عرفة هناك بدع ومحدثات. لا أصل لها في ديننا الحنيف منها كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اتخاذ طعام خارج عن العادة يعني الناس يطبخون طبيقا أو طعاما خاص بهذه المناسبة وهذا الأمر عندنا نحن كذلك وهناك من يخبئ ديلة الخوف. إلى هذه المناسبة فيقومون بطبخه أه؟ إذن فهذه من البدع التي لا علاقة لها بديننا وهناك من يطبخ حبوبا أو غير حبوب أو أي شيء وهناك من يشتري لباسا أه؟ وهناك من يوسع النفقة أو يشتري حوائج العام أو غير ذلك فهذه الأمور كلها لا علاقة لها بهذه المناسبة فهي من البدع المحدثات. هذه المناسبة فقط فيها صوم اليوم التاسع واليوم العاشر أما ما نسمعه وما نراه في مجتمعنا ها؟ من شراء الملابس أو شراء اللعب أو شراء أو هذه الأقلة المعروفة بالفاكية أو كذا فهذا فيه تكليف وتعسير على بعض الأزواج يعني لا يزال يعاني من عيد الأضحى حتى نلزمه بأشياء أخرى في هذه المناسبة هذه المناسبة لا شيء فيها إلا الصوم صوم اليوم التاسع واليوم العاشر كذلك الاكتحال أن يضع الرجل أو المرأة الكحلة على عينيه احتفاءاً وكذلك الاختضاب أن تضع المرأة الحناء على يديها أن تختضب إذن كل هذه أو الاغتسال أو هناك من الناس من, من النساء من لا يغتسلن هذه المدة حزنا حزنا على ماذا؟ إذن هذا رأيناهم في بعض القرى أنهم يدخلون في مرحلة الحزن لا يغسلون ملابسهم ولا يدخلون الحمام ولا ولا ولا هذا الفعل الشنيع هو من روافض الشيعة قبحهم الله هم الذين آتوا بفكرة الحزن يقولون بأنهم حزنوا على مقتل الحسين بن علي ومن قتلوا سواهم عليهم ما يستحقون من الله عز وجل إذن فهذه الأمور كيها الأئمة الأربع ومنهم مالك رضي الله عنه كلهم كيهوا هذه الأمور التي لا علاقة لها بديننا وإنما هي بدع دخلت إلى ديننا وأفسدت ديننا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأمور في هذه المناسبة وأن يعبد الله جل وعلا بالطريقة التي ارتداها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن هناك بعض المسائل مثل حكم إفراد عشر بالصيام هل يجوز إفراد الصوم إفراده بالصوم والأفضل أن يصوم يوما قبله يعني يصوم يوماً قبله هناك من يقول بأن هناك يوم بعده وفيه دليل لكن هذا الدليل ضعيف كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه إذن نكتفي بالصيام التاسع وبالصيام العاشر قال وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم ومقتدى كلام إمام أحمد يعني هذا كلام إمام أحمد أنه يكره مكروه أن نصوم يوم عشراء لوحده لا بد من الأفضل أن نصوم معه إن شاء الله تعالى التاسعاء والعشراء وإن صام الإنسان العشراء وحده فلا شيء عليه بإذن الله عز وجل يجوز صيام عشراء يوما واحدا فقط لكن الأفضل والمسلم دائما ينبغي أن يبحث عن الأفضل ما هي الأفضلية؟ الأفضلية هي أن يصوم يوم تاسعاء يوم التاسع ويوم العاشر إن شاء الله تعالى لأن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى خابل يعني إلى السنة المقبلة لأصومن التاسعة يعني مع العاشر التاسعة مع العاشر نعم إذن هناك دروس وعبر مأخودة من هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، فالمتأمل في حكم الله في خلقه وتصرفاته في كونه وتصرفه في كونه يجل في علاه ليدرك عظم السنن الربانية في وقوع الأحداث في الأماكن والأزمان وتمييزها عن غيرها وما ذلك إلا لحكمة اللطيف الخبير القوي العزيز من الدروس والعبر المستفاد مما وقع في هذا الشهر على مرور الأزمان على سبيل الإجمال أهمية الشكر هي حدوث الصراء بعد الضراء يعني الإنسان إذا حصلت له صراء بعد ضراء عليه أن يشكر الله جل وعلا وأن يسجد لله سجدة شكر اعترافا منه بجميل ربه عليه لو كان الإنسان مريض فعافاه الله عز وجل فعليه أن يشكر ربه جل وعلا لو كان في مصيبة أو عنده شيء أو أي أمر من الأمور ففرج الله عنه هذا الأمر فعليه أن يشكر الله جل وعلا فموسى عليه السلام لماذا صام يوم عاشوراء صامه شكرا لله تعالى أن نجاه من الطاغية فرعون ثانيا من العبر الفرح بنصر الله للمؤمنين حيث نجى الله فيه موسى عليه السلام من قومه وقومه من, وقوم من فرعون وقومه إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم فرحا وكذلك صامه المسلمون فرحا بنصر الله عز وجل للمؤمنين كذلك عظم عبادة الصوم وما لها من منزلة عظيمة عند الله كما قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي رابعا أن أيام الظالمين وإن طالت فإن العاقبة والنصر للمؤمنين لا تبتئس نرا مما نراه تعيشه الأمة الآن هي ظلمة حالكة ومن ظلم وقهر واستعباد للعباد فكلما اشتدت الأزمة إلا وسيأتي الفرج وكلما اشتد الليل إلا سيأتي الفجر إن شاء الله تعالى هذه الأحداث التي تعيشها الأمة إنما هي تمحيص وابتلاء للأمة حتى يعرف الصابر من غير الصابر لا بد من هذه الابتلاءات ومهما طال ظلم الظالمين لا بد أن تكون العاقبة والنصر للمؤمنين ولا يمكن أن يأتي هذا النصر إلا بعد التمحيص والابتلاء مما يقع ما موقفك مما يقع لإخوانك هل فيك هم هل تعيش معهم همومهم أم أن الأمر لا يهمك فالمسلم للمسلم كالبنيان المنصوص يشد بعضه وبعضه إذا حصل الأخيك المسلم شيء في أقصى الدنيا ينبغي أن تتألم له وأن تدعو له في سجودي، في سجودك وفي كل لحظة من لحظاتك لتعيش مع هذا الهم ولو كنت تبعد منه آلاف الأميال، فقلبك معه، فقلبك معه حتى وإن طالت المسافة بينك وبينه. خامساً قوة الإيمان. وعمقه والحرص على تنسيخه وتنشأة الأجيال في مجتمع الصحابة حيث أنهم كانوا يصومون أبنائهم هذه طربية هذه طربية لا بد أن نعود أبناءنا على الصوم وأن نرغبهم في الصوم سواء في رمضان أو في الصيام النوافي أن نحبب إليهم الصيام كما نحبب إليهم الصلاة حتى لا يجد معاناة عند كبرهم مع هذه العبادات وتكون هذه العبادة سهلة ويصلى لهم لا يشدو فيها أي إشكال، بخلاف ما نعانيه نحن الآن نعانيه مع صلاة الصبح نعاني مع صلوات كثيرة لأننا ما تربينا وتعودنا على هذه الأمور فلا ينبغي أن نقع أو أن يقع فيه أبناءنا ما وقعنا فيه نحن فلا بد أن نعود الأبناء على الصيام، آه، وأن نعودهم على الصلاة وأن نعودهم على فعل الخيرات وعلى الذكر وفعل الطاعات. إن شاء الله تعالى حتى يشب جيل كجيل الصحابة رضي الله عنهم جيل يقدم الله حق قديم ويعبد الله حق العبادة هذا كذلك يستفاد من هذه النقطة نعم الحفظ على ترسيخ المبدأ الشرعي في مخالفة أهل الكتاب كل أمين يقوم به اليهود ينبغي أنه خالفهم لكن للأسف الشديد لما ضعفت عقائد المسلمين صاروا يقتدون باليهود وصار اليهودي والنصراني هو قدرة المسلم فلا حول ولا قوة إلا بالله لا النصاري يحلقون لحاهم فطار المسلمين يحلقون لحاهم نرى النصارى يلبسونه لباسا معينا فطار المسلمين وأبناء المسلمين للأسف الشديد هذا. بل صار النصارى واليهود هم القدوة والأسوة بالنسبة للمسلمين. وهذا نظرا للانهزامية والضعف الذي يعيشه المسلمين لأنهم يبتعدوا عن دينهم وابتعدوا عن كتاب ربهم وابتعدوا عن سنة نبيهم بل ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه أن يعتز بدينه وأن يفتخر بدينه وأن يفتخر بكتاب ربي وسنة نبيه وأن يفتخر ويرفع صوته عالياً ويقول أنا مسلم وأفتخر أنا من أمة محمد وأفتخر ينبغي أن يعتز اعتزازاً كبيراً لأنه ينتمي إلى هذا الدين الذي هو خاتمة الأديان وينتمي إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وينتمي إلى أفضل دين وإلى خير دين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فكيف لا تحتز بدينك ولا تحتز بنبيك ولا تحتز بكتاب ربك ودينك هو أفضل الأديان ونبيك هو أفضل الأنبياء وكتابك هو خاتمة الكتب وأفضل الكتب التي حفظها الله جل وعلا من الزيف ومن التزوير ومن الإضافة والنقص فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته حيث شرع لهم أعمالا يسيرة بأجور مضاعفة عظيمة فصيام يوم عاشوراء وراء يكفر الله به سنة كاملة ما أكثر الأخطاء والهفوات والسيئات التي ارتكبناها في السنة المرضية فمن نعمة الله على أمة محمد أن جعل لهم مثل هذه المناسبات لينقيهم وينظفهم من تلك الشوائب وتلك الذنوب وتلك المعاصي التي عاشوها وانسقت من خلال سنة يعني صيانة سعى وعشرة أو سبع عشر يكفر ذنوب سنة سنة والله نعمة عظيمة نحمد الله جل وعلا على هذه النعم وعلى هذه المواطن مواطن الخيرات التي أتى بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته نعم طيب تامينا كذلك من الدوس والعبر المأخوذ من هذا اليوم صعة استجابة الصحابة رضي الله رضي الله عنهم بالصيام لمن لم يأكل والإمساك عن الأكل لمن أكل في يوم عاشوراء وهذا هو منهج الصحابة أنهم يستجيبون لله ولرسوله يقولون سمعنا وأطعنا لا تردد لا مشاورة مع النفس أو مع الغير إذا تبات الأمر أنه أم إلهي أو أم نبوي يسعون إلى التنفيذ مئة في المئة هكذا كان جيل الصحابة رضي الله عنهم وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم وكل مسلمة إذا سمعت الخبر عن ربها أو عن نبيها لا ينبغي أن تتردد في قبول ذلك الخبر وفي قبول ذلك الأمر وفي قبول تلك السنة إذن فهذه من علامات قوة إيمان المسلم قوة إيمانه بربه وقوة إيمانه بنبينا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من الدرس والعبر فضل الله ومنته التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها من نعمه علينا ونحن الخطاؤون المدنبون المقصرون أن جعلنا المحطات محطات للاستحمام من دنوبنا ومعاصينا التي نرتكبها خلال السنة رحمة بنا رحمة بأمة محمد على طول السنة هناك محطات من أجل أن يكفر الله عز وجل بها ذنوبنا وخطايانا فمن فرط طوال العام وسوف وظلم نفسه فلا يحرم نفسه اغتنام هذه الفرصة والمنحه الربانية هذه فرصتنا جميعا اغتنمها يا أختاه صومي يوم التاسع والعاشر وأمر زوجك وأمر أبنائكي وأمري أباك وأم... وأمك وكل من تعيفين وكل من صام فلك الأجر كل من صام هذه هذين يومين أو يوم عاشوراء فلك أجر ونصيب فالدال على الخير كفاعله لا بد أن ننشر هذه السنة بين الأمة لا بد أن ننشر هذه السنة وعطل من الأخوات المشيفات على الإدارة أن يضعنا صبورة خاصة للمواسم وأن يضعنا فيها هذه الأحاديث وهذه الأمور، ونحن هؤلاء شاوتكم في هذا المجال، فمن يقرأ يمكن أن يقرأ أو توزع أو توزع ورقات يعني مطويات عن هذه المناسبة حتى نعيب الناس لأن الناس لا يعرفون من عشورا إلا المصائب العظام، لا يعرفون إلى الغناء، لا يعرفون إلى الصهر، لا يعرفون إلى المجون. لا يعرفون إلا أمور ما أنزل الله بها من سلطان لا أود أن نود الأمة إلى دينها أن نود الأمة إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونبين لهم ونعلمهم بأن عاشوراء ليس فيه إلا الصوم وكفى ما فيه كفى بالصوم نعمة كفى بهذه المنحة الربانية أن صوم يوم التاسع وأن صوم يوم العاشر من الدوس والعبر كذلك أن خيار الخلق وهم الأنبياء عليهم السلام الذين هداهم الله أمرن بالاقتداء بهم كما قال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى وأن حازوه من الفضل إنما هو بسبب الصدق مع الله والصبر على طاعته ومقدوراته وأن من يقتدي بهم لا بد له من المصابرة والمجاهدة في ذات الله عز وجل علينا أن نغتنم هذه الأيام وأن نعمرها بما يرضي الله عز وجل لننال رحمته سبحانه وتعالى وهذا يحتاج منا إلى تعاون أن نساعد بعضنا البعض وتعاونوا على البر والتقوى فهذا باب التعاون على البر والتقوى ولهذا خصصنا هذه الموعدة اليوم بهذه المناسبة حتى نغنم هذه المناسبة وأن تفوتنا إن شاء الله تعالى هذا يحتاج إلى همة عالية ونية صادقة فإذا الله عز وجل من عبده صدقاً ووصل إليه من العبد عمل صالح أخذ بيده إليه واعتن به أشد الاعتناء عناية الأب الشفيق بولده فدبر له الأمور وأصلح له الأحوال قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فالله جل وعلا يشكر سعيهم يشكر سعيهم ويشكر خطوات في هذا الطريق ويتقبل أعمالهم، ويرضى عنهم، ويدخلهم جناته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل إن يعيننا على إصلاح أنفسنا، وأن يعيننا على مشاهدتها لنحصل على الهداية التامة. كما قال جل في علاه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، نسأله جل في علاه أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل فاللهم اغفر ذنوبنا ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك اللهم وفقنا لكل خير ووفقنا لكل عمل صالح اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي باعد بيننا وبين كل شر اللهم وفقنا للطريق الذي طرداه اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك اللهم اردى يا رب العالمين اللهم اردى يا رب العالمين اللهم تب علينا وتقبل توبتنا اللهم أصلح احوالنا اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا اللهم أصلح احوال شبابنا اللهم اردهم إلى دينك ردا جميلة اللهم اصلح أبناء المسلمين اللهم أصلح أبناء المسلمين اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم يسر عمرنا واغفر ذنوبنا بارك الله فيكم على هذه المتابعة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم وأن يجازي خيراً أخوات القائمات على هذه الجمعية وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتهن إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان الشيطان ونسأل الله تعالى أن يتقبل بنا وأن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن دنوبنا وأن يصلح أحوالنا